111. كتاب أنزل إليك فلا فِي في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 112. اتبعوا ما أنزل إليكم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 124. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 125. فلنسألن الذين أرسل إليهم المرسلين فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ عِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 111. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 112. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 124. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 125. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 120. قال مِنْهَا منها فما يكون لك أن فِيهَا فيها فاخرج إنك من الصاغرين 121. قال أنظرني إلى يوم يبعثون 122. قال إنك من المنظرين 120. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 121. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 129. قال مِنْهَا منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 121. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 122. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 121. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 122. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 121. ويحسبون أنهم مهتدون 122. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قُلْ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 110. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 111. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس بالنار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لغولاهم ربنا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء انا اضللونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولا كلا تعلمون وَقَالَتْ وقالت أولاهم فَمَا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 110. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين 110. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 121. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 122. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 123. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 129. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 117. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين رَبَّكُمْ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 119. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل زياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا قلت سحبا فقال سقناه لبلد ميت. 111. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 112. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا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 قال الملأ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالا تو ولكنني رسول من رب العالمين 117. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 118. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 118. رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 119. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 119. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 110. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون مِن سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 118 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 111. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 112. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 111. إنهم أناس يتطهرون 112. فأنجيناه وأهله 113. إلا امرأته كانت من الغابرين 114. عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا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 124. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 125. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 129. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 113. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 114. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 121. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 122. أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 مِن وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 114. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 113. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 114. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم 117. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 118. قال نعم وإنكم لمن المقربين 119. قالوا يا موسى إما أن تلقي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 121. فإذا هي تلقف ما يأفكون 122. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 123. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 124. وألقي السحرة ساجدين 125. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 وَمَا وما تلقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل من أبنائهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 111. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 112. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 125. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك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 121. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 122. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارخ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 129. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 124. هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 126. وإذ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 111. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 112. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر رَبِّهِ ميقات ربه أربعين ليلة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 112. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 113. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 112. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 113. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 121. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 121. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 122. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 117. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 118. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 124. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 125. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 157. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول نبي الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف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 117. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 118. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 119. وأوحينا إلى موسى إذ قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 119. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 110. عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ حيتانهم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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به اجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئَيَبَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسْؤُمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 121. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 122. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 111. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 112. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 111. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 112. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بِمَا فَعَلَ المبطلون وَكَذَلِكَ نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 124. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 125. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو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 117. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 118. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 119. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 110. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 111. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ آتِي مَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 118. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 119. ألهم أرجل يمشون بها 111. أم لهم أيدي يبطشون بها 112. أم لهم أعين يبصرون بها 113. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم فلا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 111. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون 112. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بِيَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِنَ الرَّبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ الرَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَادْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُونَ وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ